is Want ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا تصيروا قوما بجهالة فتصبحوا عليهم Hello? I I'm we'll still see. لفضيله الدكتور محمد أنكم أن يأكل لحم أخيز ميتا فكيسوا، واتقوا الله إن الله الرحيم. إذا أكرمكم عند الله أكاتكم إن الله عليم خبير قالت Ja, <laughs> in ثم لم يرتاحوا Mm-hmm. لله <تصفيق> الدكتور بسم <تصفيق> الله